والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئتهم ولنجدينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئتهم ولنجدينهم أحسن الذي كانوا